وََّزاتِ غَقَ وَ النَّش فَاتِ نَششْْقُ وَسَّابِاتِ سَبَفَتَ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة Ja <t> فَإِنَّ مَا يَعْذِبُ رَاحِدَةٌ فَإِذَا مَضَى بِسَيْرِه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى فأشرفنا <تصفيق> رفع السم كهف سواه وأطش عليه له والأرض. وَغَدَ ذٰلِكَ دَهَٰآءٌۭ وَرَدِمَ مِنْهَا مَآءٌۭ وَمَا ٱللَّهُ ٱلْخَارِجُ لَكُمُ الْوَرِثُ أَنَامِكُمْ فَإِذَا يوم ما يذاك الإنسان ما ساء الجحيم that do not الجنة هي المأوى تسألونك عن الساعة أيان مرساء في ك إنما أنت منذر من يخشى them